أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا قاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهَا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 لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم زوجاً ولعذراً من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياد واتقوا الله إنكم مؤمنون